الله جل وعلا أنزل على عباده لباس قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يسترها الآخرة الآخرة لا يسترها إلا قال الله جل ذلك في دنياه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 هل المسلمين هل